أصول الدعوة الثلاثية للشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله والآن مع الشريط الثاني فماذا قالت المعتزلة في هاتين الصفتين؟ هل قالوا كما قال رب العالمين وهو السميع البصير لا بل تأولوا صفتي السمع والبصر بالعلم وهذا هو التعطيل فقادوا ليس كم يفتل شيء تنزيح فهنا يتفقون معنا في التنزيح لكنهم غلوا في التنزيح كما أشرت آنفا فقادوا وهو السميع البصير أي العليم فعطلوا صفة السمع والبطر أما المتردية والأشاعرة الذين يلتقون مع المعتجرة كما ذكرت آنفا في تأويل بعض آيات الصفات وأحاديث الصفات فإنهم هنا وقفوا مع المذهب السلفي فقالوا وهو السميع البصير أي لله صفة السم والبطر ولكن ماذا فعلوا حينما قيل لهم من المعتزلة هذا تشبيه لأن الإنسان له سمع وله بصر بشاهد القرآن حيث قال عز وجل في الإنسان الأول آدم عليه الصلاة والسلام فجعلناه سميعا بصيرا فقالت ما تجل فإذا قلنا بأن لله صفة السمع والبصر فقد شابهناه بالمخلوقات أجابا الأشاعر والتريدية هنا بجواب السلف الصالح حيث قالوا نحن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه فنقول وهو السميع البصير ولكن ليس كمثل يجي فنقول لهؤلاء المتريدية والمعتزلة كونوا مع السلف الصالح في كل آيات الصفات وكل أهاديث الصفات أثبتوا ما أثبت الرب لنفسه من الصفات مع التنديل ليس كمثل شيء وهو سميع الوطير فاللتزموا هذا المنهج حملهم على الانفراف عنه وهو الحق مثل ما أنكم تنطقون تلك القاعدة الذي ذهبوا إليها منحرفين عن الآيات والأزيل المصرعة أن السلف الصالح رضي الله عنهم ورضوا عنه حيث قالوا علم السلف أعلم وأحكم علم الخلف أعلم وأحكم أما علم السلف فهو أسلم فقط كأنهم جعلوا علم السلف عبارة عن علم دراويش لا يتعمقون في فهم النصوص أما الخلف فهم الأعلم وهم الأحكم فكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فهم في الواقع مضطربون أشد الاضطراب فهم ثارة سلفيون في بعض الصفات والمثال بين إيديكم قالوا وهو السميع البصير له صفة السمع والبصر، لكن سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا. قلنا هذا حق، فلماذا لم تقولوا الرحمن على العرش استوى؟ أي استعدا، استعدا يليق بكماله، وإنما تأولتم الاستعداد بمعنى استولى وليتكم لم تؤولوا هذا التاويل ووقفت موقف بعض الناس الاخرين الذين لم يقفوا لا مع عقيده السلف ولا مع عقيده الخلاف من المعتزله وغيرهم وهنا يجب ان تنتبه ان كثيرا من الدعاة الاسلاميين اليوم ممن لم يؤثوا حظا من العلم بالكتاب والسنة يتحاشون الخوض في اتباع السلف فيما نحن في صدده في هذا المثال الثاني واتباعهم في ايمانهم بآيات الصفات واحاديث الصفات على المفهوم العربي مع تنديه انهم لا يريدون ان يكونوا سلفيين ولا يريدون أن يكونوا من المعتزلة فيقولون نحن نفوض هذه المعاني التي جاءت في آيات الصفات وفي أحاديث الصفات فسموا بالمفوضة ومعنى التطويض هنا هو الجهد بعشرات الآيات والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولتي كما قلنا آنفا تعرف الله بها إلى عباده عرفهم ببعض الصفات غير الغيوب امتصح التعبير وهو الله تبارك وتعالى فجهلوا هذه المعاني كلها وقلنا الله وقادوا الله عز وجل مراده ليتها أولى الذين تأوّل تأوّل الاستواء ب بقولهم استولى ليتهم صمتوا وليتهم سكتوا وفوضوا ذلك لأن الذي فر منه ما الذي فر منه إذا قال الإمام مالك الاستواء معذوم وهو الاستعداء قالوا الاستعداء معناه أن الله عن زوجا في جهة أي في جهة العلو أقالوا إذا نحن لا نقول بالجهة فلا نقول بالعلو لله عز وجل إذا ما معنى الرحمن على عرش السماة قالوا استولى سبحان الله استولى اقتضي باللغة العربية أن هناك كان كانت توجد مغالبة بين الله عز وجل وبين غيره ومن يكون هذا الغير سوى بعض خلقه فاستولى الله على ملكه من يقول هذا الكلام لقد عرض وصرها أحد كبارهم من المحرفين عن السلف الصالح في تأويل آيات الصفات وأهاديث الصفات لقد صرح بأن قولنا في تأويل الآية استوى بمعنى السولى بسحب بمعنى المغالبة أي لقد عطل نفس المعنى الذي فسر به الآية إذا سحبنا معنى المغالبة فلم يبقى هناك معنى وهذا في الحقيقة تعطيل لهذا النص كما عطلوا آيات صفات وأهديث الصفات من أجل ذلك يعجبني ما روى عن أهد أئمتنا ابن القيم أو ابن تيمية رحمه الله أنه قال إن المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدم يعبد شيئا لا وجود له وهذا في الواقع صريح جدا حينما ينفون عن الله عز وجل صفة العلوي الثابت ليس في آية الاستفاء فقط بل في آيات كثيرة وأهديث عديدة لسنا الآن في صددها أكتب أئمة السلف مطبوعة ومنشورة الحمد لله ولكن حسب أن أذكر الآن ما جاء عن بعض أئمة الخلف. أنهم في سبيل الزعم الذي دعوه من التنزيه لله عز وجل ونفوا عنه هذه الصفة صفة العلوم قالوا ربنا عز وجل لا يقال ولا يصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف لا داخل العالم ولا خارجه هكذا يقولون في معبودهم الله يقولون المعطلة الله لا فوق ولا تحت لا يمين ولا يسار لا أمام لا خلف لا داخل العالم ولا خارجه لو قيبا لأفصح الناس بيانا لنا المعدوم لم استطاع أن يصفه بأكثر مما يصف هؤلاء المعطلة معبودهم الحق سبحانه وتعالى حيث قال لا أخوه لا تعد لا إلى آخر هذه العبارة ولذلك لما اجتمع بعض علماء الخلف في عهد ابن تيمية رحمه الله وشكوه إلى الأمير الذي كان يومئذ في دمشق لأن هذا يخالف العلماء وأنه يجسم الله عز وجل ويشبهه بالمخلوقات طلبوا أن يعقد لهم مجلسا مع شيخ الإسلام ابن تيمية فكان هذا المجلس وتناقش شيخ الإسلام مع أولئك الناس الذين هم مخالفون للسلف في آيات الصفات وأهديث الصفات والأمير يسمع ما يدعيه أولئك الخلف وما دعاه عليهم ابن تيمية من الآيات والأهديث الصريحة في إثبات صفات الله عز وجل بصورة عامة وإثبات صفة العلوه بصورة خاصة لما سمع ذاك الأمير ويبدو أنه كان ذكيا عاقبا لما سمع وصف أولئك العلماء الخلق لله عز وجل بأنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار إلى آخر الضلالة التي ذكرنا آنفا ماذا قال ذلك الأمير العاقل؟ هؤلاء قوم أضاعوا ربهم هؤلاء قوم أضاعوا ربهم فعلا إذا كانوا لا يدرون أين الله فإذن هم جماعة ضالون أضلوا ربهم حيث أن الله عز وجل واصف نفسه بأنه على العرش استوى تعرج الملائكة والروح إليه إليه يصعد الكلم طيب والعمل الصالح يرفع إلى آخر ما هناك من آيات أحاديث كثيرة أحسبكم أخيرا لتعلموا الحاقة بين من يتخرج من المدرسة السلفية ومن يتخرج من المدرسة الخلفية أن تنظروا المدرسة السلفية هي مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم التي تخرج منها أصحابه عليه الصلاة والسلام فلا جرم أنه عليه الصلاة والسلام آمرنا باتباعهم كما سبق ذك ذكر الأدل على ذلك وإذا أردتم الدليل على من تخرج من المدرسة السلفية أنه يكون على هدى من ربه ولو كان من عامة الناس وأنه من تخرج من المدرسة الخلفية فهو في ضلال مبين ولو كان من أعلم الناس كأولئك الذين تجمعوا على ابن سيمية رحمه الله في القصر المذكور آنفا. إذا أردتم أن تتبينوا هذه الحقيقة، أذكروا معي حديث تلك الجارية التي كان سيدها قد ضربها. وصفعها صفعة في قصة يرويها سيدها وهو معاوية ابن الحكم السلم في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه فيه طول أختصر الآن لموضع الشاهد منه فقط قال معاوية ابن الحكم يا رسول الله إن لي جارية تعى غنما لي في أهدن فصطى عليها الذئب يوما على غنمي وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر فصككتها صكة وعلي عدق رقبه فقال له عليه الصلاة والسلام ايتني بها لما جاءت قال صلى الله عليه وسلم لها أين الله اسمعوا هذا الحديث وعقوه وفموه واحفظوه <تصفيق> قال عليه الصلاة والسلام لها أين الله؟ قالت في السماء قال لها من أنا قالت أنت رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة لقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة وهي راعية غنم شهد لها بأنها مؤمنة لماذا لأنها عرفت ربها وأنه على العرش استوى وأنه استعد على خلقه تبارك وتعالى وكيف لا وهي تعيش في مجتمع في مدرسة كما يقال اليوم في لغة العصر حاضل هي مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم وسيدها من تلامذتها فهو الذي نقل إليها هذه العقيدة ولذلك لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الفاحص لعقيدتها أجابت بالجواب الصحيح قالت الله في السماء كيف لا وإن إن لم تكن تحفظ سورة تبارك فعلى الأقل سمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو على الأقل من سيدها وهو يقرأ في سورة تبارك من كل ليلة أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير لقد سمعت هذه الآية ترتداء من سيدها أو من نبيها صلى الله عليه وسلم فآمنت بهذه الآية كما يفهمها كل عربي ولذلك أجابت بالجواب الصحيح لما سألها عليه السلام أين الله قالت بالسماء أتدرون أتدرون ما موقف الخلف اليوم؟ ولدينا يكتبون بعض المؤلفات وبعض الرسائل يزعمون أن الخلف علمهم أحكم وعالم يقولون إن هذا السؤال الذي جاء ذكره في هذا الحديث لا يجوز توجيهه اليوم. هذا ليس فقط يخالفون منهج السلف. بل يخالفون أيضا الأهاديث الصحيحة وهذا يلتقي بالمثال الأول المثال الأول الذي قلنا إنهم يردون الأهاديث الصحيحة لمجرد أنها تتعلق بالعقيدة ولو كانت أهاديث صحيحة وأجمع علماء المسلمين على صحتها ومنها هذا الحديث وقد رواه إمام مسلم في صحيحه ورواه الإمام مالك في موطئه ورواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه كل من له رواية في السنة إلا ما ندر وساقوه مساق الأحاديث الصحية المسلمة فجاء أبراع الخلف وردوا هذا الحديث وقالوا لا يجوز لك أن تسأل هذا السؤال أين الله فإذا قيل لهم قد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال أجابوك بأن هذا حديث أحد أولا ثم يزدادون جدلا فيقولون وعلى فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عن هذا السؤال فهو إنما أقر الجارية على قولها إن الله عز وجل في السماء لأنها كانت عجمية ولأنها لا تعلم العقيدة الصحيحة فهنا يقعون في مشكلة أخرى كما قلنا في تأويلهم الرحمن عرش استوى حيث فسلوا استوى باستولى فورد عليهم أن هناك من كان يغالب الله على عرشه فغلبهم واستولى على عرشه ذلك هو الضلال البعيد كذلك هنا نسب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أنه سكت عن الجارية لأن جوابها غير صحيح عندهم ما أن الله عز وجل قد سمعتم آنفا قوله آمنتم من في السماء إلى آخر الآية والخلاصة فمذهب السلف يجب التمسك به وهو الضمان في أن يكون المسلم من الفرق الناجية من الفرقة الناجية وأن يكون من الفرق الضالة ذلك هو العصمة ولا بد من لفت النظر أخيرا إلى أننا حينما ندعو المسلمين جميعا إلى التمسك بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح لما ذكرناه آنفا من البينات والأذلة الصحيحة فنحن لا نكون متباعدين عنهم من أصل الإيمان بالكتاب والسنة ولكننا نحسن دعوتهم إلى الكتاب والسنة لأننا نعتقد أنهم مرضى في عقائدهم التي انحرفوا فيها عن الكتاب والسنة فندعوهم كما هو واجب الدعوة وهي قاعدة أساسية في كل من يريد أن يدعو إلى الإسلام ألا وهو قوله تبارك وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعوضة الحسنة وجادرهم بالتي أحسن فيجب أن نتهاون ما هؤلاء الناس الذين انحرفوا عن منهج السلف الصالح ليس فقط في كثير من العكام بل وفي كثير من العقائد كما ذكرنا مثلا آنفا فيما يتعلق بالصفات وفي عذاب القبر ونحو ذلك فنحن ندعوهم بالتي أحسن ولا نباينهم ولا نفارقهم لقوله عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله على يديك رجلاً أحب إلي من حمر النعم ولعل في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين يوجد هناك بعض الأسئلة التي تساعد في إتمام هذا الموضوع فنطرحها على شيخنا السؤال الأول يقول إن المسلمين اليوم قد تفرقوا شيعا وأحزابا وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن التفرق والاختلاف فالمسلمون اليوم هذا سلفي وهذا أشعري وهذا صوفي وهذا ما تريدي السؤال ألا يمكن ألا يمكن غض نظري عن عقيدة الولاء والبراء في سبيل جمع الكلمة لمواجهة أعداء الله ورسوله هذا سؤال غريب عجيب يدل على أن كثيرا من المسلمين إن لم نقل أكثر المسلمين أنهم لا يعرفون بعد كيف يمكن للمسلمين أن يقاتلوا عداء الله وأن يحاربوهم وهم كما وصف السائل نفسه متفرقون إلى شيع وإلى أحساب كثيرة أنهم لا يعرفون بعد كيف يمكن للمسلمين أن يقاتلوا آداء الله وأن يحاربوهم وهم كما وصل السائل نفسه متفرقون إلى شيع وإلى أحساب كثيرة كيف يعقل هذا السائل أن نترك البحث في الله عز وجل الذي كان من العقيدة الأولى التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وربك فكذر وقوله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله فإذا كان مسلمونا مختلفين في فهم هذه الكلمة الطيبة كيف يستطيع هؤلاء أن يكونوا يدا واحدة في ملاقات عداء الله ومحاربتهم كأن هذا السائل وأمثاله يريدون منا أن نعطل شريعة الله عز وجل وبتعطيل شريعة الله نستطيع أن نلاقي أعداء الله هذا على مذعب النواس وداولي بالتي كانت يذاع. ربنا عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا والآية التي ذكرناها مرارا آنفا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصه ما وساءة مصيرا كيف يرضى هذا السائل وأنثاله أن نعرض عن هذه الآيات البينات كلها وكيف يتصور إمكانية التقاء هؤلاء المسلمين على ما بينهم من خلاف شديد ليس كما يقولون في الفروع بل وفي الأصول وليس في الأصول فقط بل في أصل الأصول وهو الله رب العالمين تبارك وتعالى ويؤسفني جدا أن أذكر هذا السائل وأمهاله لقد طرنا فرحا حينما كانت تبلغنا أخبار انتصار إخواننا المسلمين الأفغانيين على الشيوعين الروس وأمنابهم ثم بقدر ما فرحنا أسفنا وحزننا حينما وقفوا أمام بلدتين فقط من أغوانستان كلها والسبب في ذلك أنهم أن قوادهم ورؤوسهم اختلفوا فيما بينهم وتنازعوا، وربنا يقول ف ولا تنازعوا فتفشدوا فتفشدوا وتذهب ريحكم فهذا السائب لا ينتبه إذا أن الخلاف الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الثلاث وسبعين فرقة وأن الفرقة الناجية هي التي فكونوا على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه حينما يتكتل المسلمون على هذا المنهج من الكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب نبي صلى الله عليه وسلم خينئذ يمكنهم أن يلاقوا عداء الله عز وجل أما أن ندع القديم على قدمه كما يقولون وأن نحاول الاجتماع والتلاقي في سبيل محاربة العدو فهذا أمر مستهيل والآية وغزوة ونحوها من أكبر الأمثلة على ضرورة توحيد كلمة المسلمين ولا يمكن ذلك أبداً إلا على أساس من كتاب السنة ولا آية سابقة تكفيكم إن شاء الله دلالة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله فالكتاب الكتاب والسنة السنة والمنهج السلف السلف السلف لا. سؤال يقول إلى متى يا قضيلة الشيخ يجلس العلماء ويقولون هذا حديث صحيح وهذا لا يصح وهذه سنة وهذه بدعة بمعنى أن المنهج السلفي طريقه طويلة وأعداء الله لنا بالمرصاد، فألا يمكن اختصار هذه الطريق؟ هذا السؤال باللغة السورية يسلم على السؤال الأول وجواب على هذا حديث نبوي صحيح كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا مع أصحابه حين خط على الأرض خط مستقيم وخط خطوطا على جانبي الخط المستقيم خطوطا قصيرة ثم تلا قول ربنا تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هذا السائل والذي قبله وما أكثر في هذا العصر والسبب أنهم تركوا منهج السلف الصالح وأخذوا يتمسكون بإسلام لا مفهوم له في الهان أبدا إنما إسلام لا إله إلا الله أما إيش معنى لا إله إلا الله فلا يعرفون كبارهم لا يعرفون حقيقة معنى لا إله إلا الله فضلا عن صغارهم مع الأسر الشديد ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم لإصبعه على هذا الخط المستقيم وقرأ الآية الكريمة وأن هذا صلاة المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ثم قال هذه الطرق الطرق القصيرة على جانبي الطريق المستقيم الطويل وأن أقول الطويل من عندي بيانا للرسم النبوي فيما سأذكره قريبا وقال علي السلام هذه الطرق هي قصيرة، ولا رأس لكل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. أنا أستطيع أن أقول غير مبالغ إن مثل هذه الدعايات اليوم. ألم نكتفي أن نقول حديث صحيح وضعيف وسني وبدعة وفرقة وإلى آخره هذه هي الطرق القصيرة هي بذاتها لو جاز لي أن أقول إن نبي صلى الله عليه وسلم كان فنانا أي مصورا بارعا لقلت ذلك ولكن هو أرفع من أن شبهه بالفنانين أو المصورين لأنه عليه الصلاة والسلام لما رسم على الأرض خطاً طويلة وقرأ الآية الكريمة وأن هذا صلاة مستقيمة فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي الطرق القصيرة لقد رسم الخط الذي ينبغي أن يمشي عليه المسلم ألا وهو الخط المستقيم الطويل وخط حوله خطوطاً قصيرة التي يجب على المسلم أن لا يسركها وأن لا يطرقها هذا ما نسمعه اليوم كما سمعتم آنفاً في هذا السؤال إلى متى ونحن نمشي إلى متى ونحن نمشي حسبنا أن نكون ماشين وساركين على الطريق المستقيم أما متى نصل؟ الأمر بيد الله تبارك وتعالى لذلك هم يستطيلون الخط هذا المستطيل الطويل يجدونه طويلا وهل ربنا عز وجل كلفنا بأكثر من شيئين اثنين أولا أن نعلم فعلم أنه لا إله الله، وثانيا أن نعمل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فإذا صار المسلم في طريق العلم كما قال عليه الصلاة والسلام من سدك طريقا يلتمس فيه علما سدك الله به طريقا إلى جنة مهما طال هذا الطريق فلسنا مكلفين أن نأخذ يمين ويسارا ونسلق الطرق القصيرة بزعم أن هذه الطرق القصيرة هي التي ستؤدي بهم إلى تحقيق الإسلام ساعة ما يظنون ساعة ما يقولون إن الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات فاتفطالت بعض الناس اليوم هذه الدعوة التي ندعو إلى الكتاب والسنة ونحذر من البذعة ماذا يعنون أن تعبدوا الله كيفما شئت أو كيفما جهلت أم يجب أن تعمل كما قال تعالى فاعلم أنه لا إلهة الله ثم أن تعمل بما علمك الله الحقيقة أن مثل هذه الأسئلة وحدها نذير شر لهؤلاء الذين بعد لم يفقهوا أن واجبهم التعلم للإسلام والعمل بالإسلام ما قال الطريق ويعجبني بهذه المناسبة كما ذكرت في بعض الجلسات السابقة. قال أحد الشعراء الجاهليين أحد شعراء الجهادية قال كلمة ينبغي أن يأخذ منها المسلمون اليوم عبارة حيث قال بك يا صاحبي لما رأى الدرب دونه وظن أن وأيقن بأن لاحقين بقيصرة، فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنؤذرا هذا الرجل الجاهلي يواسي أخاه يقول لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنؤذرا نحن نحاول نمشي على الطريق الذي أمرنا الله عزوجل ثم استطعنا. أن نحقق لدولة إسلامية فبها ونعمة وذلك فضل من الله وهو القائل أن تنصر الله ينصركم وإن لم نستطع النصر نصل ذلك فحسبنا أننا قد عذرنا وقدمنا ما عندنا من استطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإذا نحن علينا أن نمشي على الطريق ومن عجب أن هذه الآية التي يعلمها كل الناس عامتهم كخاصتهم إن تنصر الله ينصركم هذه الآية وحدها لو وقفوا عندها لما تورطوا بتوجيه مثل هذه الأسئلة ما معنى إن تنصر الله ينصركم يعني جهزوا جيش ذافوا عن رب العالمين طبعا ما عهد يكون بهذا الجانب وإنما إن تنصروا الله أي إن أخذتم بشريعة الله وطبقتموها ما صاركم الله عز على أعدائكم نحن الآن نسمع أصوات عالية وفيها الحماس الذي يعميهم عن الأصل وهو الدعوة للجهاد ولا أحد من المسلمين ينكر فرضية الجهاد وبخاصة الجهاد في أولغانستان ولكن من الذين أوفب بقوله تعالى وأعد لهم الصفات من قوة أعد لهم أنتم أيها المسلمون المختلفون المختلفون في اسم عقيدة وهي الله تبارك وتعالى لا تجعلون تختلفون وبين يديكم كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح هؤلاء لا يستطيع أن يجادلوا أنا أقولها بصراحة. ما زال المسلمون مختلفين هكذا حتى لا يعبؤون أن ينصروا الله بالعلم النافع والعمل الصالح فسوف لا ينصرهم الله لأن الله عز وجل لا يخلف وعده إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والحديث في هذا المجال كبير وكثير وكثير جدا حديث واحد الآن أذكره لكم كيف ينتصر المسلمون وهم قد صدق فيهم ما جاء في هذا الحديث من النبأ إذا تبايعتم بالعينة إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهادة في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم هذا السائل والذي قبله لا يريدنا أن نرجع إلى الدين الذي هو العلاج لقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح مرض المسلمين في بعض نواحيه وقدم العلاج الناصح بهذا المرض الوظيف أما المرض فقد ذكر بعض أنواعه الخطيرة فقال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بغينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله صلى الله عليكم ذلا لا ينزعوا عنكم حتى ترعي أولا دينكم كل فقرة من هذه الثقرات الأربع أو كل عدة من هذه العدة الأربع فأحتاج إلى وقفة ووقفة طويلة لكن حسبي الآن العدة الأولى وهي إذا تباعتم بالعينة العينة اليوم قد عمت وضمت البلاد الإسلامية ومع ذلك يريدون الجهاد تعرفوا ما العينه؟ العينه مشتق من عين الشيء ذات الشيء وهو أن يضاع الشيء وهو في أرضه بثمانين سنين ثمن الأقل وثمن الأكثر ثمن الأكثر وثمن الأقل وهو أن يأتي الرجل إلى تاجر سيارات مثلا يريد أن يحظى بخمسين ألف ريال وبسبب التفكك الموجود اليوم بين أفراد المسلمين الذين ترفع أصوات بعض الناس الدعاة المتحمسين يأمرونهم بالجهة في سبيل الله وهم متفتتون متفرقون أشد تفرق يريد عهدهم أن يستقرض خمسين ألف ريال فلا يجد من يقرضه قرضا حسنا لله عز وجل فماذا يفعل يحتاب ومع من يحتاب مع المحتاب يأتي إلى التاجر الكبير فيقول أنا أبغى أشتري هذه السيارة كم من يعاب التقصير يقول خمسين ألف يقول أنا أشتريه لكن انا اضع اضعكيها نقدا بكام يشتريها منه باربعين خمس وثلاثين مش موضوع فيأخذ الاربعين مقابل ماذا مقابل خمسين الف هذا هو بيع العينة ثم يحتال بعض الناس فيدخلون وسيطا في الموضوع يأتي الى تاجر كبير ليس عنده السيارة التي يريدها عنده أموال كبيرة يطلب منه 50 ألف ريال قرض من الله يقول روح اشتري السيارة هذه وأنا أدفعها لك ثمنا فيروح اشتري السيارة ب50 ألف ريال تسجل عليه 50 ألف والتاجر الغني يدفع 40 ألف للتاجر تاجر السيارات فيسجل عليه خمسين ألف كل هذا احتيال احتيال على أكل ما حرم الله من الربا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علة من العلل التي أصيب بها المسلمون اليوم أما بقية العلل فهي واضحة لديكم لكن العين هذه لا يزال كثير من العلماء يفتون بجوازها والرسول يقول إذا تبايتم بلينا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجيادة في سبيل الله هذه علا للثلاث الأخرى واضحة لديكم فإذا ضمت إليها العلل الأخرى ماذا تكون العاقبة لهؤلاء الناس الذين يعرضون عن تطبيق الأحكام الشرعية منها عدم التكالب على الدنيا وعدم استحلال ما حرم الله بأدنى الحيل ومنها ترك الجيال في سبيل الله العقوبة في الدنيا قبل الآخرة صلى الله عليكم ذللا لا ينزع عنكم حتى ترجوا إلى دينكم الدواء العلاج الرجوع إلى الدين يجب أن نقف قليلا عند هذا العلاج النبوي ألا وهو الرجوع إلى الدين نقول هؤلاء السائلين هدان الله وإياهم أي دين أمرنا رسول الله أن نرجع إليه لا شك هو ما قاله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن الدين عند الله الإسلام ولكن يأتي هنا سؤال الإسلام اليوم له مفاهيم وقد عرف هؤلاء السائلون هذا الاختلاف الموجود اليوم ولكنهم ضاقوا ذرعا بسبب بسبجالهم وقلة صبرهم ضاقوا ذرعا بهذا الاختلاف ألا يمكن تأجيل الخلاف وأن يقابل أداء الله لا يمكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا فعلتم كذا وكذا وكذا صلى الله عليه الذل حتى ترجو إلى دينكم فالآن الرجوع إلى الدين وهو الإسلام هو العلاج بأي مفهوم الآن نرجع؟ أه بمفهوم السلف أم الخلف هذه خطة لابد من الدخول فيها أه بمفهوم المؤتزلة أم المعتوردية أم الأشائرة أم الشيعة أم الرافضة هذه حقائق موجودة لا نستطيع أن نقول كما يقال عن النعامة أنها من بلاهتها وغفلتها أنها إذا رأت الصائد أدخلت رأسها في الرمان فإنها تزعم أنها ما دامتي لا ترى الصياد فالصياد يراها هذا مثل الله عدم هذه هذا الحيوان لكن المثل فلا يصح لنا أن نتغاثل عن هذا الواقع المؤلم فماذا يفعل هذا المريض مريض إذا من ملعين إلى آخر الحديث هذا معناه أن الأم المسلم مريضة فما هو العلاج الرجوع إلى الدين بأي مفهوم ذلك نحن نزلل ونحيا على هذه الدعوة ونموت عليها لا نرضى بها بدينا أبدا كتاب الله وسنة نبيه وعلى منهج اختلف الصالح أخيرا الأقول قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما